لآن ل ا شركه الهدى شركه دعويه ا ل ر ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ب موسوعه ض م إ ل ن ا ب ل ض ي للعلوم ا ل ق <تصفيق> س ل ا م ي In l t h i n l you. 「ありがう